ISTAGFIR LAHUM AW LA TASTAGFIR LAHUM IN TASTAGFIR LAHUM 70 MARRA FALAN YAGFIR ALLAH LAHUM DHALIKA BI ANNAHUM KAFARU BILLAH WA RASULIH WALLAHU LA YAHDI تَرِيحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا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 فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عدوا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 وَتُذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْأَطْوَلِ وَقوا زَبْ نَانَكُمَّ عَ القاع